فَذَٰلِكَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْغَالِبِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذَرُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ مِنَ الْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت بصار تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنى عنكم قالوا ما من عنكم جمعكم وما قومتم تستكذبون هؤلاء الذين قسمتم لا ينالون الله برحمة ودخل الجنة تأذى خوفا عليكم ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنافيض أنا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرم ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبا وغرت وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم يوما ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحلون